مشي جا هاي علي وياك اشرب اميه يا زاير بات يمنو روح بات شرر اشرب اميه يا زاير بات يمنو روح بات شرر حلبي زاير حلبي علي وياك حلبي زاير احنا خدام الحسين وخدمنا للمشايخ خدمه تشرف نقول حسين عدنا للغايه ارتاح يمنا شويه زائر يمنا على القلب رايه للصبح قاعد الخادم يشرب مايه خديم الشاي مهيله هلا بالزائر هله خديم الشاي مهيله هلا بالزائر هله خديم شرب و چوي يا زاير استري حل چاي خادو شرب و چوي علي و يا هل بالزاير علي و يا هل بالزاير هل مسافر هل زوار و ان شاء الله هل بالزاير منتج الملف هذا العمل سيد حاكم الغالب علي ويا ماشي جاي كربله علي اشرب مي جاي ارباتنا وروح باش اشرب مي حين جاي ارباتنا وروح باش لا بنساير حلي علي ويا خلبي زاير حلي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ليش اكو تتغدى وين انت لو ما يا بنت احنا اللي من قاعدين ما نوقفش ما نسوي احنا مظلومين دن فضل ما لنا يا من خير الحسين اي جاي روح حسين دليله حلب زائر هله زائر حسين كل ما عليك وحن للغزل دي كل وشبع ما عليك وحن للغزل دي هلا بالزاير هلا علي وياك هل بشی جاي کربلہ علی ویا دغه بل زائر هلیا اشرب می هل جاي اربات یمنه و روح باش الليلة زاير خل نقوم بخدمتك ونوقف استعداد كلنا احترام الرايتين جمينا اللي انا زاير وخليقوم بخدمتك نوقف استعداد كلنا احترام رايتك بوتنا مفتحة حسن ساعة ساعة لجايتك نخسنه دومك وتزبح يمنا تاخذ راحتين ايه بات حلدك عائلة هلا هلا ايه بات حلدك عائلة حلبي نزوانو دلالي هل هل هل <تصفيق> الله زائر تاع <تصفيق> هله بالزائر هله علي ویا هله بالزائر هله هله بالزائر هله علي ویا هله بالزائر هله بالزائر هله مشي جاای کربلہ علی ویاہ یا ملب زائر علی اشرب میہ ہین زائر باتیمہ نو روح خذ وتمطينا العذور ثم هاي بكي الزيارة تمر بياكي خذ عدنا وصيين الخلد وبكي العصر كل خدامك تخدمك لو يمر مئة شمور كل خدامك تخدمك لو يمر مئة شمور اتعانح توجليه هلا بالزاير هلا تطب الكربله هل بالزائر هله هل بالزائر هله علي وياك هل بالزائر هله احمد الزيدي الاشراف العام حسام الموالي اشرب ميه يا حي الزاير بات, بات الرادود الحسيني الملا احمد الفاطمي كانت الكلمات بقلم الشاعر الحسيني المبدع اياد الاخس ونسالكم الدعاء التصوير والمونتاج مرتضى زهري مرتضى زهري